وإذ قلنا لك إن ربك أعاب الناس وما جعل الرؤيا التي أرناك إلا فتنة لمن سوا الملعونة في القرآن ونخافهم فما يزيد طو يا